يعلم ما ينج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما فِيهَا فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله توجع الأمور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 فقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميفاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم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 ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم توع المؤمنين والمؤمنات يسعانهم بين أيديهم وبأيمالهم بشراكم اليوم جنات, بشراكم اليوم جنات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 قِلَّا وَجَعُوْا رَأَيَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِصُورِ الَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِصُورِ الَّهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ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 أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، قَدْ بَيَّنَ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِنُونَ إِنَّ الْمُصْدِقِينَ وَالْمُصْدِقَاتِ وَأَقْرَضُ اللَّهُ قَضَى حَسَنَينَ ضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَالْجَنَّةِ والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكلبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيف أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون خطاما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 والله لا يحب كل مختال ففور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأن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 اتقوا الله وامنوا برسوله يعطيكم كفلين من رحمته يعطيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويرزق لكم والله غفور رحيم لالا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فض الله وأن الفضل بيد الله يعطي من يشاء والله ذو الفضل العظيم.